طبعاً أنا بنطق غير سليم عند بعض البنيات بعض ما خارج الحروف غير سليم هذا ما يتغزل يقول لا تلكن الحرف تكفى زدتها عذوبة لا تلكن الحرف تكفى زدتها عذوبة دخيل همس الشفايف لا تجننه محبوبك الهمس مدري صرت محبوبة تروح منا يجي لك يتبعك منا ادخل على الله لا تلكن الحرف تكفى زدتها عذوبة دخيل همس الشفايف لا تجنن محبوبك الهمس مدري صرت محبوبة تروح منا يجي لك يتبعك منا ادخل على الله ترى الأهلاء الهواء حوبة لا تحرق أعصابنا وتقول هونا وانت انقلوا الكبر عندك شافع وتوبة خدّن مورّد وليل المخملة حنّة قبل الهواء وإنت الكبر عندك شافع وتوبة خدّن مورّد وليل المخملة حنّة قبل الهواء ما يمرك كنت وشّوبة لا هي مع الرّيم ولا لا هي تدري تدلّل ومثلك نغفر ذنوبه ولعيونك الحرف لو تأكسرها غنّة للدور عندي أنا والله يا أغلى من عيوني يا أهل وعن حاجة.